والصلاه والسلام على رسول الله ع ل ى آ ل ه واصحابه ومن تبعهم يرتاحون وقبل ان نكمل ك م ن ا ان شاء الله تعالى حاول ع ق ي ا ل فتاه العلم الالباني و ح الله ف ي ه م نقرا بعض المواضع التي أ غ ف ل ن ا ه ا في كتاب ما ت ع ل م و م والتي تجدد ي ع ن ي ل ا ق ه خ ي ه بضباط التورط قبل أ ن ن ح د ث هذا الخلاف بينهم وبينهم هذا ا ل م و ض و كنت قد ادركته في كتابه بلغه بلجائزه خالص قد كنت قلت هذا في, في بدايه الكلام ثم يعقبه فلا ز ل ا له شيئا وبعد ان قربه قادم الثوره وعمل معه اثنا عشر ساعه يوميا في ب د ا ي ة الثوره وجعلوه ن و ز ع ثقتهم ورشحوه المناصب ه الهامه م ة و ه وتشاوروا معه في مثل مسائل <تصفيق> <تصفيق> <من مواصب> <تصفيق> العمال والحركات ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ت خ ر ي ب ي ة بينهم و ف خ ر ة الانتقال والدستور و ك س ا ورقه العمل معهم حتى في براية <تصفيق> ميلادية ب د أ الخلاف تداريا لا شرعيا حول هيئه التحذير كما قال صرح سيد بهذا في نص ا ع ت ر ا ف ة في م ذ ك ر ة ت ح ق ي ق ا ل م ش ف و ر بعنوان لماذا ا ع د م و ن صف خ م و ا سته غ ر واستغرقت أ ن ا عام الفسرمائه وحدث ممتاز ر ي في ح ق ي ق ة الكلاب ا ل ت ي كان وجده ملك حكومه التقاوم ا ا ل ا و ك ا س ي الثلاثه ي ر التجاريه ت ا ل ت أنا عام س ي ا ع س ي ا ل م ا ع ي ا لها ل ا ا ة و ت م ع ا ل ا الملكية ق و اسلام ل ولكن ر ف مرحبا ل الوطنية الجديدة والخصة ط و ا ا ت ر بكم ا هذا جلت دعوة في صحه الحزب الوطني الجديد تبتك والحزب فلأتهم و الاشتراكي مثل مصطفى فيه ا س ت ي ا ر م ذ ا ي ا ل و ق ت فتجد منها القرار بانها تطور كتابين في حاضره ر ا س م ا ل ي ة يختبر بقى ا ل ع د ا ت الاجتماعيه أولا اولا هيا <تصفيق> الآن نتريد في وصلت د ما كتاب ا هياك إيه لتبين ت ا في موضوع عن ا ي ر من ا س ل ا ل ن ق ا ل ا ت في وقت الحزب الوطني الجديد والحزب الاشتراكي و م ج ل ة ا ل ز ع و ه التي اصدرت المستيار بول حشميه و م ج ل ة ا ل ر س ا ل ة وكل ج ر ي د ة أ و م ج ل ة قبل أ ن تنشر لي بلا م ض م ا م لحزب أ و ج م ا ع ة م ع ي ن ة وظل الحال كذلك الى ان قامت صوره ثلاثه عشرون ي و ت ي و س ن ة 1 ل 5 2 و م ر و ن ومره ا ر ة استغرقت كذلك في العمل مع ا ج ا ل ه و ر ه ث ل ث ه ع ش ر و ي و ت ي و حتى فبراير س ن ة 1852 ع ن د م ا بدأ الف ت مترون ل ي ن د م ا ل بدا تفكيري و ت ف ك ي ر ه يفترض وفي ت و الوقت ت ح ذ ي ر ا ف الذي كانت علاقات ل ج م ع الاخوان تتوثق باعتبارها في نظري حقلا صالحا للعمل الاسلامي على ان ترونها في ا ل م ن ط ق ة كلها بحرفه احياء وبعث ك ا م ل ة وهي ا ل ح ر ف التي ليس ت ف ي نظري بدير يكاسبها ل ل ق و ف ي وجه المخططات ا ل س و ن ي ة و ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل ا س ت ع م ا ر ي ة التي كنت قد أ ر س ل عنها الكثير وللغاصه القبر الغاصه قبر و ج و د ي في أ م ر ي ك ا وكانت تجد فكره هذه الظروف وجتمعت من ض و ا ب الفعل فلن تكون اجماعا عن ا خ و ا ن المسلمين うん。Well, بين رجال الثوره واخوان ل المسلمين وقلت في ذلك الوقت واقف من موضوع المقوله علي علي علي علي في بدايه القمر فالاخوان هم ل من اللاتين عينهم على الطاره على ا ل ا ل ك فاروق وكانوا منهم سبب من ا ل ينفروا في قيامه الفارق الطاره على الملك فاروق على الحكم هم كما ق ا ل ا محاضره فاروقهم البليغين و ق ف م وقفه ي وقفه ثم وقفه وقفه ثلاث ثلاث و ق ي ه وقفه ل وقفه وقفه وقفه و ذ ل ك فقال سيدنا عمر ان فيك عبد الله بن عبد الاخوان ب د أ و ا يشهرون ب العذاب الدكتور ط و ا ل أ ن ه م ارادوا ان ي ص ي ح و ا بهم و أ ن ي أ خ ذ و ا ما مكانهم ف ق ا ر س ي د ل أ ن ن ي كنت اعمل أ ك ث ر من اثنتي عشره ك ا ة ي و ج ي ا قريبه من جلسه و و ا ص ل العمل مع ضباط <تصفيق> السلطه اثنتي عشره ساعه يوميا يوم. وكانت الترتيبات التي تطول ب ي ن ت ج هل هي ا ل إ س ل ا م لا كما ذكرت ف ي كان يا اخي الكلام و ا ل م ح و د نزل النتيجه وتامين الثروات ودوريه غير رفض زراعيه على مدى تملكها ت أ م ي ن ا ه وفق وظلم هذا هو ا ل ا س ت ا ن ه ل ذ ن كان م ن ا ق ش ل سيدنا علي معطوات ا ل ط ا ق ل كما تعرض سيد ا ب ت ه ل م ن ا ق ش ة ت أ م ي ن الشرك ص ح ا ل تعبير و ا ن ذ ا د المعابد ا ل ش ر ك ي ة التي يعرف فيها غير الوقت بشتى ا ل ح ه د ث ما كانت دعم ش ي سديدا في شيء ما كان يهتم بها و ما كان يهتم ان يناقشها مع رجال الصوره او بفضل الصوره ان كانوا ثقتهم هم معتدلا لك ن يتكلموا عنها او انهاء ا ل ب ا ع و ا ل م و ا ف ا ة التي عمت و ط م ا ن ما ذ تكلمنا عن ح ا ل اصلاح العقائد ووجود اعداد فرد من العلماء ل إ ص ل ا ح عقائد الناس في هذا البلد ما تكلمنا ا عن حول, حول تطبيق احكام الشريعه بالفعل ما كان ي ا ع ا ر ض شيء في أ ع م ا ل ه مع مبطل صلب بل كان عملهم او يد او التطبيق ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة فقط فان هذا يد ل أ ح ظ ت ان ا ي ف ه م حتى يستمري الرب و ن ع و د إلى ف تداوى شيخ الامبري ا ح م فنقول الحسن انها كتبتها التي انت قد ذكرتها انا حتى ا ل آ ن ما تحققت مصحتي هو ركبها نعم الى كتاب ا ل ش ج ز ا ن الذي أ د ل ه ا في حياه ا ل أ ل ب ا ن ي ولكن ا ل ش ج ز ا ن على ما يظهر هو متاثر بجمال محيط القرار ا ل ق ا ض م ه عليه الحسن الاخوان التي تقول ومن ثم قد ذكر أ ذ ه الفتره ا ل ر ه ي ب ة للشيخ الابدال في ت أ ن ي ن ه لعوده الابدال وغضب ط ر ف عن بقيه الفتاه فكان ت ا ل و ا ج د على حساب ان يقرا فتاه البدء ا ل ا خ ر ة إ ن كان محققا متحريا منصفا فالتحقيق العلمي فضلا ً على ا ل إ ن ف ا ق يوهم ويحتم على المحقق أ و على العالم أ و على المتفضل للتعليم أ ن يذكر كل م ن يتعلق ب ا ل م س أ ل ة التي وليت حسنا <تصفيق> والذي يريد أ ن ينتصر بقوله <تصفيق> فالعالم ا ل م خ ص د ا ل م ن ش د يذكر كل ما جاء في الباب شئ كان له او كان ي ع ل م ثم ان كان الذي هذا هو ع ل م يعني مربوط <تصفيق> ب أ ز م ة ف ل ي ا ت ب ا ل أ د ل ة التي ترضها و ل ك ن ح س ل ا ن ي ما يعني فعله الشكل البريء كان ي س د ي على حد ل ن ي فكان اذا ل ر ض عليه الكلام التي يقضي فيه شامل فقط كان لكن من الممكن ان يوصي بناته على هذا الكلام فقط في ظاهره ولكن لما عرض بعض الكلام الخاص بالكامل هل اسم هذا ا ل س ر ا ئ ا للضعاف ا س ر هل ق ا ر ت ان مجدد ا ل إ س ل ا م بكلام يوم في بن وجود لما ورد على ا ل ا ر د ا ل فلم ترك ابن يوم بن وجود ماذا قال ولماذا لم يكن القس ا ل د ر س ن الجانب هذا هو مقدم س التوظيف في سلسله م ا ا ل ت الغرور على التوظيف التي ذكرت كل دروس الاداره الموضه نقرا شيئا ما في اداره 言ったら、全員言って u ましょう。 وقال ه عبد الله عز وجل اكبر كبار حزب الاخوان ما قاتله اضغط لكن ايش معنى المقاطعه هذه <تصفيق> اي مقاطعه حزب الاخوان المسلمين عمامه البدر قال انت في الصفه اي الكبر وهذا الشاهد قلت له واين في الصف قال أ ن ت بتقول انه هو, إنه هو يقرر ع ق ي د ة و ح د ة ا ل و ج و د في تفسيري أ و ل ا ً في تفسيري أ و ل ا ً قوات الحديث ا و ل وثانيا يقول ه الله أحبك قلت نعم نقرا القناه ا ل س و ق ي ة ولا يمكن أ ن يفهم منه إ ل ا أ ن ه يقول و ح د ة ا ل و ج و د لكن نحن من قائدتنا و أ ن ت من أ ع ر ف الناس بذلك ل أ ن ك تتابع جلساتي لا ل ت ي ع و إ ن س ا ن ا ولو وقع في ا ل إلا بعد الهجة على خ ش ف ر الا خ بعد اقامه ل ل عليهم ت بلاغات والسنة ع ي الحجه لكن أطول الدين قالت أهلا هنقول يما في ينذركم به ومن بلغ و ن فكيف م انتم تعينون ا ل م ق ا ط ع ة هذه وانا موجود بين ظهرانكم ي إ ل ى أ ن ق ل والقصه ط و ي ر ه جدا لكن الشاهد, لكن الشاهد فيها لكن الشاهد فيها اي ل ش ا ه د ف ه اننا نحن نقول ه ونقول ه فالذي ي أ ك ل الا سيد قصد كذره الالباني مثل الذي ياخذ انه والله في مشاكل الباني أ ل ا ف ن ى على سيد قطر في مكان معين هؤلاء لا سبيل لنا أن نخطوه. ان نقفوا طريقيا الا ان ندعو الله لهم فقط افانت ت ق ر ه و ا الناس حتى يكونوا مؤلمين كان الشيخ الالباني رحمه الله و ر ب و ل ه في كلامه التي راتها ا قال ق ان ل إ الذي يرقص ان الالباني يكتب فيسبوك كالذي يقول ان الالباني مثني على فيسبوك من صدره صوتي قال لنا ولد ل و ل ي م القردين من كره ل ن يدعم علي ان اريد ان افنى انفقت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 الجواب جميله جدا لكن الشاهد فيها اي فيه. اننا نحن نقول هيك ونقول هيك فالذي ي هي أ خ ذ إ ن سيد خ ل ت كفره الالباني مثل الذي ي أ خ ذ إ ن ه والله الشيخ الالباني أ ث ن ى على سيد خ ل في مكان معين هؤلاء الاهل و ا ل و ا ق يا اخي هؤلاء لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم وللآن الألباني يقول ان اليد يعني يدل عليه انه قد أسمع على شركه هو ها؟ من اهل الهواتف لانه يردد يعني مباريات الكلام الشعبيه د ل ه هنا فاليد يدل عليه انك ت ل ف ت وراء ش ر ك و لا يستخبره ولا يستعرفه ولا يستخبره م ا ا يكون اليد ا ل ا ث ى على شركه من ت ل ا م ه ا ل أ د ب الجميل ا ص ن ع ل ي على ص ن ع ت من أ ب د ب ي ه الذي ادعى حسنا انه قال انه بهذا قد جذب الاسلام في ق ل ب الشباب م ن ص ح ك ب ا ل ك ل م ة و إ ذ ا اعتبروا غضب عن امتنانه من اجل ان يخطط باطل فحصر ابن رضاكم وابلغ ن ف س ه ل ا بنى هنا في كلامه يجب ان ي ؤ ر ب و ج و د ولكنه ما اثنى على خيرك بالذين هو ا ن ويجب يمكن رقص ما هو ما اثنى عليك على خ ي هذا فيه رفض واضح على ادعاء ل ش ي على د ع ا ء حسان عليك على ش ي خ ا ل أ د ل ا ن ي ن ه يجب ان ي ك عليه ي س ل ونقول ايضا حسان تلاميذه ا ل أ ل ب ا ن الذين ع ث ر و ه في آ خ ر حياتهم ومنهم الشيخ علي ا ل محمد بن عبد الحميد يشهدونهم جميعا أ ن ا ل ع ل ا م ن ا ل أ ل ب ا ن رحمه الله عليهم كان آ س ر ا لأنه حفظ ولذلك م ن كفاداته أشد ت ح ي ر أقرب وأنه قد ادى الشيخ عليه ه ذ ا اليس الذي سماه بحق ك ل م ة ا ل أ ل ب ا ن بشيء ض اخر فقال له الامام الاثنين في شيء ا و ر ونقص احواله ونقص اقواله وعلى ما ورد ف الكتاب كلم الحق لمحدث ل الالماني ا ل ا ج ت ا ذ سيف ا ر د وفي بيته كلم الحق لمحمد ش ق ر د ه ل س ي ف ا ل ر د كتبه عين بن حسن بن علي بن عبد الحميد ا ل ج ر ي ل الاثم أ الحلبي فكان يوم ا ل ق ل ا م ه هذا ا ل ط ص ل الذي سماه به ح ب ط ر ي ق ة الامام الالداني في الرب على ا ك ت ب فنقل عبارات منها ش العباره الاخيره م التي قرانا الان وثم نقل أ ي ض ا عبارات اخرى قضيها ب ا ل س ي قد ا ب ت د منها بعضهم أ ن الالبان ي س ن ي عرشه هذه ا ل ا ر ا ر هي نعم نعم نعم مجمل الاضرار ان سيد خ ط ب ليس عالما قالت الامام الالباني رحمه الله أ ن ا أ ع ت ق د أ ن ر ج ل سيد ليس عالما إنه متحق يا ربيني وقال تعبده الله عز م ج ل لا ي ج ي د سيد على يومه كان كاتبا كان أ د ي ب ا منشئا لكنه لم يكن عالما فلا غ ر ا ب ة أ ن يصدر منه أ ش ي ا ء و أ ش ي ا ء و أ ش ي ا ء بالتقال بالمنهج الصحيح ر فلقال رحمه الله وقال رحمه الله عليه قلنا اكثر مما برغب بان سيد قط ليس عالما فاننا هو رجل اديب كاذب د هو لا ي ح س ي التعبير عن العقائد الشرعيه الاسلاميه وبخاصه منها العقائد السياسيه ة ولذلك لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده عالما بالكتاب والسنه وعلى منهج ا ل ث ل ث الصالح و في كثير من تعابيره يعني تعابير رائد الشهيه بلاغيه وليست تعابير ع ل م ي ة وبخاصه تعابير ت سلفيه ليست من هذا الباب اطلاقا فنحن لا نتردد ب ا س ت ن ك و ر مثل هذا التعبير وهذا التجديد أ ق ل ما يقال فيه إ ن ه لا يعني أ ن ه كلام الله حقيقه كما هو ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ و انه كلام الله مجابا كما هو عقيده م ع ت ز ل ة كلام ا ص ف ا د ي شاعري لكن انا لا أ ر ى ان نقف كثيرا عند مثل عند... هذا الكلام إ ل ا ب أ ن نبين أ ن ه كلام غير ثائر شرعا و أ ن ه غير صدوق م ع ذ ي ر عن عقيده الكاتب في ا ل ق ر آ ن الكريم هل هو كلام الله ح ق ي ق ة أ م لا هذا الذي اعتقد فقال سيكون رايي رأى أن, رأي ان الرجل س ي قط غير ع ا ل ي وانتهى ا ل أ م ر الرجل كاتب ومتحمس ل ل إ س ل ا م الذي يفهمه لكن الرجل أ و ل ا ليس ب ع ا ل ي وقالت هنا س ي ق و ل ليس تقيا وليس عالما و أ ن ه لا يستطيع أ ن يعبر عن المعاني ا ل ف ر ع ي ة التي جاءت في الكتاب والسنه و أ ن ه لم يكن عالما <تصفيق> <تصفيق> لماذا أ ي ض ا لم يقرا عمر حسان بعض هذا الكلام ل أ ن في بعضيه د ل ك لسيد وقت ا ل ش ي د فانه جاهل ليس لن ي ك ن من العلماء فهل ا ل ع ل م ة البنيه ان عند حسان اذا قال هذا الكلام ا ل س ي د لم ي ظ ر ب ا ل ب من, من المنصفين كما قالوا كلامنا ا ن م ن ا و شايفين حقنه ا ل أ ي ا م المخزن ها ا ل ا ل ج ا ب لهذا التقرير أ ي ض ا ان مازال منصبها الاحتمال ش ك و البريء رحمه الله وكذلك ب ع ض الاختبار نحن ا ل م ل ا ئ ل ه الباخره ما كان الله أ خ ط ئ بالطلاع لانك يشعر ب ا ل ش ت ر ا ك وما كان ا يسموه لفرصك ل ل شيء لانه لم تكن الكتب اذن فلا تجد له شيئا يستفيد منه ف ل ذ ل س م كان يقراه فيرث كان أ ح ي ا ن ا مكتوبا في حق شيخ ا ل ا ذ وانصح هذا العقابين مثلما فيه دوريه في حق شيخ الاذن ثم كانت تبين من الناس شدد في نظر الناس هو المولاي المتحمس في س ب ي ر وقت ا ل إ س ل ا م وكان أ د م ي ن ا ل ز ا ي ن فقط ثم ا م عرفت عليه بعض الكلمات تبين ان ادمان الزائدين و ا ل ا ج م ا ن ي ن زائد ولكن اطعمهم اثنان توقعوا ان يقمن عن كتابات اي هذه بناهج كامله باطله ي ا وترقب عليها الكثير من ا ل م س ا د في ا ل أ ر ض حتى سخر الله عز وجل ا ل ع ي ا م ه ر ب ي ع ي ه هذه لما ب د أ الفتنه تظهر أ ك ث ر فاكثر و ب د أ الشباب ينطلقون ا ل ي ة ا ويجب ان ي غ ل ن ا ه ا ويتعلقون بكتب ش ي وكثة ما على شكل ذي ب د ا ل اقوام من الكلمه تظهر فصحى العظام القوالي وقتهم لجرائم السيد حتى خرج لهذه المؤلفات التي أ ظ ه ر ت خطوره ذ ه ا د ف ت ومن ثم ب د أ ت هذه ا ل ا ح ت ف ا ر ا ت لما فيها من خ ط و ر ة طالب على ا ل ع ن م ا مره ا خ ط ى وطالب على العلماء بشيء من من ا ل ا س ت ف ر ا ر ا ل ذ ي اما كانت من قبل وما كانت ليش من قبل حتى ظهر ح ق ي ق ة كتابتيه وظهر يعني فيهم ت ب ق ا ت ق ر ا والمال تتواجد حول الوقت وهذا هو الكلام ا ل س ت ش ف ى لانه ط ل ا ل بانه وقت حرام وما ع م ه الحق وبانه قد ا ف ض ل على الشباب ت أ ث ي ر ه ي ر ه ه فلذلك لما وجد على الشيخ الادمي كلمه ا سيفيه في د ن ي ا قال ي ما قال ل أ ن ه م يعني كلام ه م ض ل ع يدعو ا ل ة و ق ت ا ل و ج و ة فهل اتهام العلامه الجلد ب ل ا تجد له كلام بوقت الوجود لن يدعو بوقت الوجود لو كان يجب على الشخص ان أ يذكر كلام الاعدادي في الاحسان و ذ ا ا ل لي مرتين احدى مرتين تاخذ منه لانه يقول لي س ي ا ه ويقول لي م ا ا ع ل سيئه ويقول لي س ي ا ه ويقول ذ لي ك كان ما سيئه ويقول ب لي خ ل ف ه حتى و ا ل الشيخ ربيع ه ذ ا وعجبت على الشيخ الالباني ا ب ح ث الشيخ ربيع ه ذ ا ومن ثم قال كلمته الاخير ه ذ ا التي اقرت بها لاحتكاؤه كتابات ط ي ومن ا ي ن م قد شرر الشيخ ر ب ي ع على ان بين لهم وبين ابو ذنبه وكان من اهليه خدمه الحوافات في كتابته فكان من الامطار من الكام أ ن ي ق ر أ هذا الكلام الاكثير ا ل في العدوان م ا ل أ م م احب اعوينه ق ر م ه ا ن ك ا م ه في الهدف فالشمس تقول سحرت القبض الله. الفترة الأولى قال رحمه الله معلقا ً على ف ا ت م ة الكاب ا ل ع ر ا ق ف ه مما تقوله سيد قط من قواته وكل نار رددته على سيد قط حق و ق و ا ف ومنه يتبين لكل م ا ر ردته على سيد قط حق و ق و ا ف و م ن ه ي يتبين بكل قارئ على سجن من ا ل ث ق ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ه ان سيد قطز لم يكن على م ع ر ف ة ب ا ل إ س ل ا م باصوله و وفروعي ه و ل ر عن ا م و ا ل ع ناصر ه الله البدوة الكلة قال رحمه الله تعلقا على خاتمه ر اهداف ل العواقب مما تيسقط السيد قلت من القوارب كل ما رددته على سيد قلت اقصر ل ف ا وصوارف الله ي الجزاء على خيارنا الواجب البيان والكشف عن وجهه وانحرافه عن ا ل إ س ل ا م ش ك ر ى لهم ما راى لهم ا مؤمن ب ه و ج ا ت صغيره ثم جاء أ ب و عبد ا ل أ ع ل ى صفر مائتان ا ر ب ع واربعون و ت ه م الشيخ ابن حسان ب أ ن ه في ش ر ي ط و ل ا ت ج ر ي ح ذكر فيه ما يوافق هواتف و ا خ ر عشرات الفتاوى ا ل أ خ ر ى المجتمع والتي تهتم هواه وتغفر خ في د ا ع ي るなぜならば。 وعلى ويقف فتوى الامام إ الالباني في سيد وهي ما نقلت عن الشيخ بعد ما ينفيه معلقا على صادقه كتاب العراق مما تقول نقلت بسيد قط بنقاط قلت لكي بنقاط قط لن تبغى الا بعد الموت وعلى انقاذ ب و الثبوتها ا ا لا تعارض بينها وبين فتره ت ع ن رحمه الشيخ ل ه بأن أ الاولى ف س ا ك كما للإمتاج والسنة ذلك الألبان رحمه الله اتقرر قضا ونور نعم رحمه وأجب الله جانبه ي هذا التلبيسه و ا ل ت ن ي ه ل الحقل وهو ث ا ن أ و ل ا ث ا ن ث ل ا ماهي من جراء صلاه ا ل ف ت ا ة ا ل م ح ك م ة التي أ ارد ع ل ه ا حسن مقاس أ ن ا حسان قد اخفاها ثم رفع المسلم باني قد اقصد هذه البلوغه فتوجهها للمره ي الاخيره عشرات الكفايه مستمره ب ا ح ت ا ن حسابه ولولا اني ا و ر على التدريس تدريس على الطرف اللي ب ي ق د ل ان يحب لازم لو يشتكوا لوحده في ا ل ج ا م ع ة حسابه اتمنى ان ح ت ا ب ك كامله فتاوى علاء اخرين فتوى ا م و ص ل ي ن なるほど。<laughs>